بسم الله الرحمن الرحيم أتا أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر أنه لا إله إلا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 إلا بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ما لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يُبْتُ لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب والأعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وصخر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 وألقى في الأرض رواسياً تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون وعلى ماتي وبالنجمهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ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 قاد مكر الذين من طبنهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السق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 الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء.